أخي إنني ما سئمت الكفاح ولم ألقي عنك إلي السلاح. ولن أنثني عن سبيل الفلاح وإن ضعفا خالمون النباح وإني وإن كنت رهن القيود فلي دعوة تتعدى الحدود وإني بعون العزيز الحميد على بيعتي ثابت لن أحيد أخي لن نقيل ولن نستقيل سنبقى على ملة للخليل فنمضي عليها بعون الإله ولن نشرب العز عيش الذنين وإنا من المؤمنين رجال فما بدلوا والليالي تدال فمنهم بصدق قضى نحبه ومنهم على العهد هم كالجبال أخي ستبيد جيوش الظلام ويسق حكم الطغاة اللئام يشريط حكم الهدى في الأنام فبادر أخي طوض من للأمام أخي قد شر الله أنفوسنا بجنات عدن لنا ثامنا قد قد البيع قراننا فحاذر اخي نقد بيعاتنا اخي فالثبات الثبات الثبات ولا تضرر بكيد الطغى اخي فالثباتني ضرر بكيد طغا فإما إلى النصر عز الحياة وإما الشهادة درب الأباة أخيب الشهادة فوز لنا ففردوس ربي أعدت لنا وفيها اللقاء بأحبابنا ورضوان ربي أسنى المنا أخيبا يعلم المؤمنون. فما تقطعوني سواه الجباح أخي إنني ما سئنت الكفاح ولم ألقي عنك إلي السلاح ولن أنثني عن سبيل الفلاح وإن ضعف ظالمون النباح